هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إما ينصروا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 وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قضية أهلكناها وهي ظالمة عظيمة هي على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر وعطلة وقصر مشيد أفلا يسيرون في العرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عنه قد ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قضية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي